لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسسين وربانه وأنه لا يستمرون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 فأذَّكَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا يَدْنَانَ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا دِينَكِ وَذَلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُمْ لَا يا أيها الذين آمنوا لا تحكموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقته الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به من لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عطتكم الأيمان فكفارته بطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فطيان ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأحفظوا عيمانكم كذالك يبين الله لكم آياته لعلكم تشعرون يا أيها الذين آمنوا إنما القمر والميزر والنهر طاب والأنذار جزء من عمل الشيطان فجتريه فجتريه لعلكم تغنحو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 لا يعلم الله بشيء من القيد تدارو أيدك ولما حكم يعلم الله فيعلم الله من يخطو بالويب اعتدى بعد ذلك فلَهُ عذابٌ حَرِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تخطووا القيد وهاتٌ حُرم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ من فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ يَحْكُمْ بِهِ ذَوَى عَدْرٍ مِنْكُمْ هَدِيًا فَالِغًا جَعْبَةً أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامٌ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَارِكَ طْيَامًا, طياماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَى اللَّهُ عَمَّا تَلَب ومن عاد فينتقن الله منه والله عزيز زم كطار أحل لكم طيب البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحزم عليكم طيب البحر ما ننتم حرما واتقوا الله الذي إليه ترشرون جعل الله لعباد البيت الحرام مقياما للناس والشهوة الحرام والهدية والفضاء والهدية والفضاء إلى ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله رزق شيء غني. اعلم أن الله شديد الرقاب وأن الله رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما ترون وما تكرون قلنا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثر الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن رشيا أن تبدلكم تسوق وإن تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عن الله عنها والله رفيع حنيم قد سألناكم من قبلكم وأصبح بها كافرين ما جعل مشيرة ولا ساهبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفتغون عن الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علينا ما لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينفلكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموضعين الوصية اثنان دواء عدل منكم أو أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله في ارتبت لا نشتري به ثبنا ولو كان ذا قربا ولا لكم شهادة الله وَلَا نَكْرُ كَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْلَ الْآتِنِينَ فَإِنْ عُتِرْ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَ إِذْا فَآتَرَانِ يَقُومَا إِلَقَامَهُمَا فَأَخَرَّ يَقُولُ مَا لِقَابِضٌ مَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَى يَا لَيْتَ قَسَمَارُ بِاللَّهِ في فَيَقْسِمَارُ بِاللَّهِ في لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا الَّذِينَ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تردت أيمان بعد أيمانهم واستقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجهتم قالوا لا علم لنا أنك أنت علام الغنور. يرْقَالُ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْ أَمْنَحَكَ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ كَيْ تَهَيَّأَكَ لِقَوْلِ الْحَقِّ إِذْ أَنَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتلرم الأكنة, الأكنة واللبرس بإذني وإذ تفرض المرسى بإذني وإذ كتبت بني إسراء قال قومه اننا واخذ بنا لا مختمون اذ قال الحوار لن هل وأنك خير الرازقين قال الله إني عَلَيْكُمْ ما عليكم فمن يذكر بعض منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من وإذ قال الله يا يا إلهي من ذو الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بعض إن قد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام بلوقت. ما قلت وَإِنَّهُمْ عِبَادٌ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم فهم جنات تجري من تحتها الأمهار الصالحين فيها أبدا رضي الله